هذه السفاة لفتان اليوم بل رجلنا المصورة الواضع تشدوا اقوى المصورة الواضح ثم تحدثنا بعد ذلك عن ان في شبابات الكلمات ليس قارطة جاء الاشتاث من تشمل في اقياه المسلمين كما شملت على الاجتار ثم تحدثنا بعد ذلك وشرعنا تشديد أنا مدرك، هو في غاية شجاعة، لكنه خطر، أتوقع أنك، أنت، كونا أن في غاية شجاعة، وخطوة ثم كان أو الشارع. ثم صدتنا حبيث الله جانب وكان مضوع أولى عزاري لغة العربية ثم فصلنا الحبيث فصلنا الحبيث مذكر أولى عزاري حبيث أولى عزاري السياس ستاريات الكريمات وانتعينا للحديث عن الواجه السن الذي كل ما أقول فيها ولا أحب ولا حمود هذا هو هو اليوم إلا أننا بعض الكلام يعني عد و على Yaptığım fon, ekonomik fon, بيش الضوارج ومن المنزل يتكلم انها المسيحة بساعدة بساعدة اقول في جنور على فرد بصف الناس في كفر جيليا شطار في دربي الوعد والعيد في المدحب الاسماعي لا في نان شخص ما وكذلك لا في كل شخص ما. إن شاء الله. إن شاء الله. في كل شخص كم. وفق طارنا. وكل شيء صبح لي أستحي. وليعلم وليعلم أن ذات تشكيل موقول شعري. أن تشكيل لا مجال يقول أن هذا التفكير موصول بالشرع كذا التحليل والتحريف تماماً كما التحريف كما الحكم أنه. من الذي ترقص على هذه الطاولة من الذي ترقص على أن هذا أمر أمروصوفيي أمروحاتبي الذي ترقص على وجهك أنك تعبد الله الفسق لتعبد الله بإتقاف كل شيء على من أسقطه الله ورسوله عليه وهذا الأمر نحن أشرنا إليه في بداية حديثنا حول حقيقة الإيمان في حقيقة الإيمان مثل هذا الإفاد ذكرنا هذا الشباب وذكرنا أول ما كرعنا الحديث عن ذكرنا أهمية دراسة هذا الموضوع وذكرنا أقوال المسطلة بولماء شيء شيء أمام الكنيسة ورد في الحديث فعين دراسة هذا الباب وهذا لما قال في الكنيسة كذاب التحليل والتحريم كذاب التحليل والتحريم ثم أوره فقال فكنا أنه مثبت فكنا أنه لا عذول فكنا أنه لا عذول لنا عن تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحرم الله فلا عدود لنا عن تكثير من كفره الله عز وجل ورسوله فكما نتعبد الله عز وجل بتحرير الحلال أو بتحرير الحرام تماما نتعبد الله عز وجل بقوله أن خلال ذاتك وأن خلال مؤمن لا خرق بينهم البثة إلا عند من يباعدون الكتاب والسنة إلا عند من يباعدون المنتج الثلاثين وكلام في الشيخي صحيح لا يحتاجه بشرح فكما أنه لا عدود لنا عن تحرين ما حرم الله وتحليل ما أحلم الله فلا أدول لنا عن تشريد من كثره الله عز وجل ورسوله ثم قال وابدحا أننا نتعلق الله عز وجل بهذه الأحيان يقول ونحن عباد الله عز وجل ونحن عباد الله عز وجل نمتفل أمره ونستنب نحية ونأخذ بما ظهر لنا من أجلة انتفاد والسلم نمتفل أمره ونستنب وهو. ومن أوامره التي أمرنا الله بها في كتابه وفي سنة عليه السلام أنها نكثر الكافر وكذلك أن نثبت الإيمان لهم نكثر الكافر ونحكم من المؤمن هذه من الأوامر من جملة الأوامر التي أمرنا الله بها ورسوله ومن جملة العبادات التي تعبدنا الله بها ورسوله صلى الله عليه قال نستنب, نستنب لنفسر أمره ونستنب رهيه ونأخذ بما ظهر لنا من أدلة الكتاب والسنة، فإذا دلت النصوص كلامي حك، يقول فإذا دلت النصوص على تكثير أحد يفعل شيء بفعل شيء أو ترك شيء، وجب علينا أن نقفز بها، نقفز أي شيء في الشيء النصوص، فلوسه دلت النصوص من الكتاب والسنة، من أقوال علم السلفات المطبرين على أن من كان هذا الشريكافت وجب علينا وجوبا عينيا، مثلا تكذب ليست كما علّق بك تنفر أو ند لا أنت مطالب يجوب عيني أن تفكت الأحكام التي أفضل الله سبحانه وتعالى على عبادك سواء الأممين أو الكاثرين إذا دلّك الكثير من فوق من الكثير والسنة وإجماعي مهن أو إجماعي الأمة على كفر ثلاث يجب عليك أن تنزل عليه الأحكام الشرائية ثم عاد الشيء وذكر هذه القائدة في موضعين من المجموع السنين الأول المجمد الأول الفصحة السنين والأربعين ثم المجلد الثاني الصفحة الثالثة والثلاثين وتلامه فيها لأنفس ما يكون في ذكر أننا نعبد الله عز وجل بإصفاة أحكام الكفر على الكافر وإن شاء ليها يرجع ليها ولكننا تركناها ببيع المقام بوليسولها كذلك من هذا القبيل ما ذكره الدكور محمد بن عبد رحمان بن حنيس في كتابه بيان الشركي ووسائل الجولماء الحنفية وهي سبسلات مطوعة هم حسائل وغيرتا وهما يظن ان الشيخ معروف عند باضي يقول الدكتور الخنيف في السفحة التاسعة والثانتين يقول ان الحق ينتبه ان الحق اعزه واغلى من كل احد ان الحق اعزه واغلى من كل احد والذي يبدو يكوى ان جاهن او داري او جامل في جينه سيكبر على نفسه أرضاك الذي يقبل المزانة والمباراة والمجاملة في ذلك سيكبر على نفسه أرضاك يقول إن الحق عجب أغلى من كل أحد ولا ينبغي أن تكون سهمة التكفير سيكاً مخلصاً على رقاء بأهل الحق كما نراه اليوم فكلما يكبر الطواريس تأتي أجرامات كثرة لأنه تكفيرين لأنه خارجين قلت الأقوال التي لا تساوي يعني تمل والتي صارت في المقام الأول صارت عن سفه هذه وعن جبن في وعن دناءه في الخلق والعجب العجيب اننا بدل ان نتواصى بالحق صرنا نتواصى بالصد عن من وبالتحذير منه وهذا الامر لو صدر من عالم لكان له أما أن يضبع من من المنتظر يدعي أنه مجاهد في السبب لله هذا أمر معجيب وهذا الأخ أو من هو على هذه الشاكلة والله إلا الأموال ونظرنا مجتمع أشياء فهناك حذرهم الله عبدالله بأن تحدث عملهم ناشرون وهم ناشرون وهناك حاضر فيها أفضل الخنطي بعد سنة بيح وكما قلنا هذه لا تصدق إلا عن نفس دنيئة وعن هنة إذنية فالجهاد صدر على الإسلام وعلم النسى الجراه وعلم الإنسان العزة فلا يخاف من أحد يجهر بما بمعصاته فإن كان حق تنسك به وإن كان باصل مفتح فيه وتركه أما أنك ترجع لهذه الوثال الكثيثة فأنا لا يدل إلا عن كما قلنا الله جل وجل مدح عباده والمؤمنين بأنهم يتواصلون بالحق والعقل إن الإنسان إلا الذين أمنوا وعن مستالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالحق أما نحن خصرنا الأخواصة فيما دوننا بالصبع عن الحق والتنسير منه والتحذير من الزباع اه مش انتعصت من قلبك فيه أنه هو جيد بل يتطوع الزاب بتصدير الزسائل التي يحب فيها على الزباع كما كل من صد إلى ديان يملكين منذ فعند الله تستمع خسامك فتعلمت الختاب إذا القصينا رداً عند الإله المؤمنون يالله لو تذكر من يتكلم لو يتذكر هذا المقام أنه هناك مقام للفصل بين العباد في مختلفة لو تذكروا لم وفدقاً إذا لم ينسوا هذا اليوم التال والله نتورع نتلقى بسلك الكلمات والعجيب أنهم يتورعون في الحديث عن ولا يتورعون في الحديث عن الإسلام تناقض ضيء يعني تناقض تشتط من العقول يتورث الحديث عن الثواغيق ولا يتورث الحديث عن أشياء الذي شاركه واكل معه وضحك معه ولا عجب من ذلك انه يقادلك بوجه مطلق وابتسامه عريضه وابتسامه تسراكه ويكون لك في, في صدري ما الله نضيع عليك اي اخلاق هذه اي دين تزعمونه اي اخيام, أخيام للليل وقراءه للقرآن هذه الامور كما قال المطيل هذه الامور من العبادة الجنية لا يختلف فيها العالم عن العالم امور يشترك يال جميع ليس هذه مقام التقوى وما ليس هادي مقام التقوى مقام التقوى ان تنسس من نفسك وتنسس من خصمك ولكن كما قال الشعر ليس لتبصين ورائن ليس لتبصين ورائن اين تقوى هؤلاء اظهروا عمرين الجهل المحض ثم نقلل ستين والله ما بعد البيان المنصف الا الاعلاد والنفس المتغنان والله ما بعد ذلك منكشف إلا العماد ومركب ومركب ثم الكذب والإسراء والتقوّش بالكذب يقول الشيخ فريس ولا ينبغي أن تكون تغمة السكير سيفاً مصلّطاً على رقاب أهل الحق يمنعهم من إطماق إسم الكفّط على من يستحقه كفّط يمنعهم من إطماق إسم الكفّط على لأن العلماء نفس الكلام كلام صويل في هذه الجزئية على التحديد ولكن كما قلنا المقاذ اصلا ليس بذكرة هذه المساعدة ويقول الفوق الثاني في كثير المشروف الوراث الصدراء الفوق الثانيين يقول لقد صرنا في عصر لقد صرنا في عصر يستحى فيه ان يقال من كافر يا كافر هذا كلام صحيح والواقع هو قول بل هذا الامر نجده عندما يكتبونه بالجهاد وليس كل ما انتصل بالجهاد وليس كل قتيل سعيد يقول لقد فرنا في عقل يشتحى فيني عن يقال من يا كافر. بل جاد الامر عتوا بمظرة الاعجاب والاخبار والطاظين باعداء الله سنقول يطرعون في ذكر اعداء الله ولا يطرعون في ذكر آمين كذلك يقول الشيء فتفر حوالي لكتابه العلمانية بالفرحة 281 يقول بعد نحن اغطرنا هذه المقولة من قبل لتكسيره القولة فعالة وإن أطلقون إنكم ومسرقون قال فهل يبقى بعد هذا مجال من الشك أو التردد بحكم بكسر هؤلاء قال الحق أنه لا مجال لشيء من ذلك ولكن الغياب المذهل لحقائف الإسلام من المعطول والطلوب الناس لا الذي يزعم أنه عرفت ربما لم يحقق التوحيد في حقه فلم يؤمن بالله حقه ولم يفر طوح حقه قال القيادة المجهد لحقائق الإسلام من العقول والقلوب والغبش الكثير الذي أنتجته عصول الإحرار هذا وذات هم النذان يجعلان كثيرا من الناس يثيرون شبهات متهاستة لم تكن لتستحق أدنى نظر لولا هذا الواقع اليوم كان هناك شواقع مولد. صار الكفر في إيمانه، وصار الإيمان في يقول ومن هذه شبهات أصحاب بعض الناس إطلاق لفظ الكفر أو الجاهية على من أطلق الله تعالى عليه. ولكن فجأة الحين لا تتحمل ردة الدين مرة والناس الأمارات، وما علمت بأن أهل السنة. هم مغرباء حقا من ذا كل الزماني وكل متى كلم الرسول وخحبوه من جاهل ومعامل ومنافس بالبغي واختريان ويقول هم من يلجئونا الى الظلال ويتورونا بالشيطان والجبران ولا يستطيعون المواجهة يقول أن هذا يقول. وَغَدَتْ ذَصَائِرُهُمْ فَكُفَّاهِنْ كفا... كفا... كفا... أَتَى وَغَدَتْ ذَصَائِرُهُمْ فَكُفَّاهِنْ أَتَى ضوء النهار فكفى عن طيران حتى إذا من الليل جاء ظلامه أكثركم يفعى بكل مكان الله. وقت الواجهة لا أصلا نتكلم يظهر لك الموافقة والمودة والمحبة والمكسامة ويجي التسليك وأمور كذلك أما من خلفك يبدأ بصعب يعني صفات الناس وصلوا لا الله يعني. وإن جاموا في نفسهم على خير وإن جاموا في نفسهم أنهم نجتمع معهم ولا نفاحب بداعوان ونفاحب ضلالة وما نفاحب كبيرة إلا وجم أنه على خير نفس الوقت في الظاهر المواسطة وفي الفتاء ما الله به عليهم وكل ما في أن تقول تقول إن الله كما قال تعالى واعلموا واحذروا واعلموا إن الله يعلم ماتوا وإحذروا وغدد بصائرهم كفكاة أتى ضوء النهار عن المتغران حتى اذا من الليل جاء ظلاغه اضطرتم يبقى بكل مكان وكذا اقولكم لو استشعرتم يا قوم كالحشرات والسيران انست بايحاش الظلام وما لها بمطالع الانوار قص ودان انست بالظلام و... والظلام ربك كل ما استعدا به العبد ان رجي الحق الظلام وما لها بمقالع الأنوار فقط وذاني الحديث كما قال ابن حجوم تقضنا فيه وفرج بنا عن ما رسولة ونقول والله نرجع الوجه عن أن الوارد من تلك الهاتف والكفة هذا الوجه الوارد يحدث عن أقوال الصحابة والتابعين أقوال الصحابة إننا في ورطة علينا بالحديث ونحن أشرنا إلى شيء من هذا في صدر حديثنا عن أسباب النزول عن أسباب النزول سأرد النزول النجود يكون في أصح الموضع، كما هو مقصود في المقدمة. يوضح المراد بالأيات. سرد النجود يوضح المراد وأول ما بين أجينا من أسباب النزول هو ما كما وما أخرجو الشيحان الفارسي ومسلم عن عبد الله بن عمر. إنه قال: نزلت في اليهوديين الذين جناه. نزلت في اليهوديين الذين جناه. قال ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم ومرأة جناه. إلى آخر الحديث. الشاهد أن ابن عمر وصل تعالى عنهما ذكر أن تلك لعث جرت سماً. جرت سماً. انزلت في اليهود انزلت في, انزلت في ذلك الرجل والمرأة من اليهود الذين اعرفوا فاحشة الزنا ما معنى ان ابن عمر يقول ان كنك العياد كما هو في الصحيحين, كما هو في الصحيحين. ما معنى ان يقول ان كنك العياد انزلت اليهود ما معنى ان فيها المصفور فيها المراد أن الكفر المذكور في تلك الآيات يراد به أصلاً الكفر الأكبر وليس هناك تعافل خضناً عن علي يقول أن كفر اليهود من دائم الكفر الأكبر ما حفظها حتى يرجع حتى سب الناس إرجاع ما قلوها وهذا أمر ضيء فالصحابي يقول كما في الصحيحين أن أنزلت اليهوديين الذين جميع أنزلت الرجل والمرأة من اليهود الذين قارثوا في هذا أمر مصرح وموقف بأن الكفر المذكور في تلك الآيات فأولئكم يكسروا أن الكفر الأفضل لماذا لأنه أنزلت في يهود هذا أمر ظاهر كذلك أدواء الأخرى والتي هوها إمام أحمد بمسندي وبنجريد في تبثير عبد داود اسمه وذكراء ابن خلق من فتح من جلس الثاني عشر صفحة مائة تبع كذلك ذكراء المتفيف تبثيري في مجلس الثاني, الثاني وصفحة سابسة والسنتين وهي من طريق من؟, من طريق أبي فريدة نحن نريد أن نعد عدد الصحابة الذين قالوا أنه أنزلت في يهود أولا من؟ المره الثاني ابو هريره قال ابو هريره جاء رجل من اليهودي للمؤمن جاء رجل من اليهودي ايش للمختصابه ايضا أيضا من ابي هريره بانهم بذلك اليهود قال جاء رجل من اليهودي امراتي فقال بعضهم لبعض ان هدو بنا الى هذا النبي فانه دويت بالتكفي الذي يريد ان يسكن أن ان هناك قاعده مختصابه ذكروا وصرحوا بانهم بذلك من في اليهود ده الثاني من ابو هريره الثالث هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في مسنده وابن داود عن جابر بن عبد الله من؟ رجب بن عبد الله الصحابي القارئ الجليل قال جانا رجل من اهل فدك وصدق منطقه اين في طيبه مناطق طيبه قال جانا رجل من اهل فدك فكتب اهل فدك الى ناس من اليهود امثلوا محمد بن الاكد الحصره المعروف اذا الشاهد هنا ايضا انه قال ماذا فيمن؟ في اليوم اترى حتى انها نزلت في اليوم اناس اناس للسداد الرواية الرادعة هي ما رواه مسلم الجسرعي وابو داود والنسائي وابن ماجهة وذكره ابن في المجمد الثاني من تفسير الفاقه 26 وهذه الرواية هم, هم جدا انا سداد لان القضاة قوية ومصرحة ومع الدرق القضاة قوية ومصرحة ومع الدرق. وهي من طريق فحادي الجليل البراء ابن, البراء ابن عادل وذكره كذلك ابن حمر في فاتح في المجالة الثاني عشر فصحة مئة تبعة وثلاثين قال البراء مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بيهودين محمما مجدودا بيهودين محمما مجدودا فدعاهم النبي عليه السلام الى اخر خصوة التي ذكرنا ونحن هذه رباءات تقول لهم مرة معنا بالطفيل رائح؟ نحن نقفر نوافذ محل الاشياء فدعاهم النبي عليه السلام الى قوله قال البراء يتجلس لهذه المخولة بشكل هذا الحديث إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاثرون قال في اليهود ماذا قال براء قال في اليهود ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكهم الضالون قال في اليهود ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كسون قال في الكفار كلها مهمة جدا في الكفار كلها سأعرض ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه الآية الثالثة قال الكافرون قال في اليهود، الظالمون قال في اليهود، الفاسقون قال في, أكد ما في, في, في الكفار ثم أتكلم فقال إيش كلها ماذا نستفيد من هذا الحديث الذي هو صحيح مسلم أولا تقرير ذلك الصحابة أن تكلم هذه الكلمات إنجيل سيمان في الكفار إنجيل سيمان في الكفار وذكر الكفار مع الرس في إضافة إلى سياق فسيأكل اليهود ثم كاتيب قال في الكفار بالألف واللام ثم كاتيب آخر فقال إيش كله هذا تصريح واضح ان الكفر في هذه الايات يراد بها اصمن الكفر ايش هذه واحدة ثانية نستخدمها من كلام الضراء من يقول وقالب الكافرون الظالمون الفاسقون نستجد المسألة التي حدثنا فيها في الوجه الثاني وهي ان الكفر والظلم والفص كله بمعنى ايش بمعنى واحد فالصحاب الجليل لم يفرق لم يقول الاولى في خلال والثانية في خلال والثالثة في الاولى هذه في نوع وهادي في نوع وهادي, في نوع وهادي في... ما قال ذلك ماذا قال قالت الكفتار ايه؟ كلها تصريح واضح من البراء رضي الله تعالى عنها ان الحالات او ان الاسقاط الثلاثي انما إلا يتنزل على حالة واحد وعلى نوع واحد في هؤلاء الحكام الذين اعرضوا عن حكم الله وحكموا اراءه وهو قال الكفتار كل واحد استفاد من ذلك هما قلنا امرها الامر الاول ان الكفر المقصول في العيه هو الكفر الاكبر ولا يحكمل غيره ثانيا أن الفشرون والقلم والفاسق كلها بمعنى واحد والقص الأكبر المقرض من الملك وهذا ذكره كذلك أشد فقط في صحفيي تلك الآية الرواية الخامسة وهذه الرواية من هذا الو... الآن ذكرنا كم صحفي أربعة من عمر ابو, أبو ريرة جابر والبراء بن العباس الرواية الخامسة عمن عن الجابر عن الذي نشبت إليه ما كفر دون كفر وهذا المتوفّف معه وهي الذي ذكرها والتي أشار إليها ابن كثير في تكتيره في المجلة الثاني وانتبع كمرة نحاول تأكيده فيها الله قصيرنا مخايا في المجلة الثاني ومثال كلامنا بك هذا مهم فهذا الجلاب التخصير لكن الذي يفهم هذه حلوه قصيرها ذكرها هذه الرواية أشار إليها ابن كثير في المجلة الثاني السنة التي سقط لها كثير وقد روى العوفي وعليم ابن ابي طلحة الوالدي عن ابن عباس يقول من كثير بعد أن ذكر هذا السؤال روى هؤلاء عن ابن عباس انه قال ان هذه الايات نزلت اليهوديين الذين زنايا بمعنى طريف. بمعنى كلام ابن كثير انه رؤى بالإثناء ذكر الإثناء انه رؤى عن الضعبات انه قال ان هذه الأيات انجربت جنوديانه اللذين ذلك هذا فقريح بعمل طفل مردد طفل ويش على البقابي واحدة وما اشار اليه ابن كثير ذكراه الصبراني وذكراه ابن جريد طمري مخصرة لفتره والأول في موجينه وأشار اليه ابن حمر في أساس شباري في مجالة الثانية العشر فرحة مئة ستة وثمينة ورحنا ذكرنا هذه الروايات الصنون، ذكرنا هذه الروايات ابن عباس في الأودييين الذين نزل، في حديثاً مقصراً عن زلمة النزول. وذكرنا جملة مشهورة من هذا الأديان تلك الروايات، لنذكرها. يذكرها آه. لا ابن عباس، جملة مشهورة. يا إنا كنا خلداً، وكان في نساء خمسة أجد. متفق عليه. فهذه اللواءة من رواية وفي اول هذه اللواءة وهذا الذي مريده قال ابن عباس ان رهفا من اليهودي اليهود اتوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعهم امرار فقالوا يا محمد ما انزل عليك في الزنا الشاي قولوا رهفا من, من من؟ اليهود هذا قصدرنا ابن عباس ان تلك الايات انزلت همان في, في اليهود هذه واحدة الثانية في ذكر السادس الثاني وما ما يتعلق بطفق القتيل والدية من الذي رولنا هذا السبب؟ هو من تفردات ابن عباس الصحيح هذا السبب تفرد به من؟ ابن عباس ابن عباس كما ذكر هذا الأثر اللي مع أحمد في مسلجه والنساء وابن داود وابن تاجر في, في تحقيقه من تحت رقم الفان ومعثين واسم عباس. ابن عباس أنه قال إن الله أنزل وستمع لهذا الأثر وهذا الأثر شبيه بأثر دراج العاجل الذي ذكرناه قبل قليل قال ابن عباس ان الله انزل ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون واولئك هم الظالمون واولئك هم الفاسقون قال انزلها الله في طائفتين من اليهود ماذا قال ابن عباس اولا ذكر الآيات الثلاث الكاثرون والظالمون والفاسقون ثم قال الله أنزل هذه الآيات في طائفتين من, من من اليهود. هذا تصريح من ابن عبدال واضح بان الكفر في هذه الاية وراد بيه افضل الكفر الاجبر. بل ليس هذا فقط. بل تصريح منهم كذلك ليس تصريح الضراء بان الكفر والظلم والفسر انما كلها بمعنى واحد والكفر الاجبر المخرج من منه قال الله في الصائفتين من اليهود. ثم في اخر الحديث بقى قال ففيهم والله انزل منذ التأكيد. ففيهم والله قتل كفيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز <عزيزي> وجل هذا آخر ما ذكر في ذلك الحديث كفيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل ليس هذا فقط ما ورد عن ابن عباس في زمان أن كفر مسؤول الكفر المذكور الأكبر إنما هناك الرواية عجيبة وإذا كانت حيلة النشر بين أهل العلم ذكراء زمان النسائي ولم تلق هذه الرواية وشأني معنى ما هو عاجب منها بعدها وأصرح منها ذكراء إنما من النسائي سننين في باب تأويل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنظر الله صلى الله عليه وسلم الكاثرين العالم عقد في تحت عنوان باب تأويل ما ورد في قوله ومن لم يحكم بما أنظر الله صلى الله ثم ذكر لنا أثرا عزيبا بإثباد صحيح قال عن ابن عباس عمان عن عباس أنه قال كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ونتجت ونتمع بتأني كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدلت شوراته والانجيل ماذا حال؟ بدلوا وما حكم السبديل هو شتم الأشد فوصف الشتم الذي يسبوه ويشتمه إياهم الأبنون بأنه إيش؟ أشد شتم, أشد شتم. فقالوا شتم ما نجد شتما أشد من شتم يختمونها لا إنهم يقرؤون ما, ما يصيرت الشتم هذا انظر إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شتم لأن هذه الآية ليس فقط بمعناها وإلا ما بألفاظها لما كان مستور في, في الصوراء مما كان مستور في الصوراء وهذا يؤكد الذي تحدثنا فيه من قبل أن الأبناء الثلاثة تواصأت وتوافرت على أن قضية الحكم بغير ما أنه الله خصر أكبر وهذا يؤكد ما تصنى الحديث عنه بأن مساء الأتقاد لا تتغير من نبي إلى أقل وهذا يؤكده ويقرره ما ذكرناه من الإجماع المركب عن شيء الإسلام المثنيق بصف الذي يصف الأمر والنعيم في قساط المسلمين واليهود والمغرضون ونرجع لهذا الأثر العظيم. قال إنهم يقرأون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الآيات أي التي بعدها قال ما ما ي ما ما يعيبون فيه في أعمالنا. يصبوهم كل ما يذبون أعمالهم التي حرفوها وبدلوهم مع ما يعيبون دين في أعمالنا في سراءتهم فدعوهم قال الملك فدعوا عليها القوم فددهم حتى يتركون فدعوهم فليقرؤوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آملنا يعني إيش يراودوهم على ديني يجب عليهم أن يقبلوا ما صمعناهم من التحريف يجب عليهم أن يحرفوا ومبدلوا كما حرفنا وكما بدلنا فادعوهم فليقرؤوا كما نقرأ والمؤمنون كما آمنا فدعاهم الملك فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل وعرض عليهم ايه القتل ما الأمر الذي يقضي أن يعرض ذلك الملك على هؤلاء الصائفة القليلة المصافة القتل ما هو تقضوهم وشتموهم وعابوا أسعالهم وأطولا وأخرجوهم من ملتهم أكثروهم بلاس تلك الآية وهذا هو الشتم الذي وفقه لأننا لا نجد شتما أشد من شتم يحتمون هؤلاء وعرض عليهم الحكمة أو يتركوا قراءة السوراه والإنجيل إلا ما تدل منه إلا ما تدل منه كما نقرأ وتقولنه كما من وتبدله وتحديثه كما تبدله كما حرف وهذه الآية مرجحة بأن المفَّصُور في هذه الواي مرجحة بأن المفَّصُور في تلك الآية المفَّصُور أكبر من خلال قرائم ثلاث القريمة الأولى أنهم قالوا بدلوا إنهم قالوا إيش؟ بدلوا والتبديل بين إجناء أثر أكبر مصر من وهذا الأمر سنتصف في فيه في الوجه السادس الذي يلي هذا الوجه وفي الوجه السابع عند حديثنا عند الالت شرح ثم عند حديثنا عند الالت الإجناء إلى هذه القريمة أولا القريمة الثانية أنهم قالوا ما نجد شتما أكد من شتما يسمونها أولا فوقت تلك المقولة بقولك عالى ومن لم يحكم بلد الله حولكم الكثيرون انه ايه اعلى درجة من السد والشد وما هي اعلى درجة السد والشد في الكفر ان تسب انسان بانه عاصي لانه مكسكة كبيرة لانه صاحب زمن هل يوجد اعلى من هذه الدرجة ام لا يوجد وهو من درجة الكفر كما قلنا بيها ليس هنا مقلق فيها كفر هذه اعلى درجة في السد والشد ونحن تصلنا في هذا الامر ووضحناه عندما بشرنا جلالة اللغة التي سيحت بها تلك الأيام فوليكم الكاثروز وأن أخلنا أن بناءها, بناءها اللغة ويدل على أي شيء يدل على أي شيء على أعلى درجة في الكفر صحيح على من بلغ الكفر على انهم مختصون بالكسري وانهم احقوا الناس بالتقال فالجناء اللغوي فولاكم متاثرون بالفعل يؤكد هذا المعنى انها اعلى درجة من السبب وشب القرينة الثالثة ان الملك عرض عليهم بقتل او يرجعوا الى هذا الجين المحرف المبدل والتعديد بالقتل هل يكون على رمي هذه الطريقة المجال المحرفة بالذنبية والكبيرة والمصير لا يصل لهذه الدرجة وان المتعديد بالقتل دلالة على انهم كانوا بالفعل أي المؤمنين يكثرون هذه الصائفة المحركة المبذلة ويسيطونهم بالفروج من الدين هناك رواية موضحة لآدم معه كذلك عن ابن عبدال ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد الأول بطحة لآه في السنان وردين وذكره السيوت في الزر المنصور في النجر الأول وذكره بسوعة عبدالله ابن محمد العبد اللطيف وامتبه خلودنا هذه الرواية تابع هذه تفريخ لمعبد واضح لأن الكفر مقصود لا والكفر تابع هذه قال ابن عباس سئر أبو سفر العزيز محمد أبو طيب في سبعة وستة وثلاثة عشر قال قال ابن عباس كل شيء كل شيء نسبه الله عز وجل إلى غير أهل الإسلام كل شيء نسبه الله عز وجل إلى غير أهل الإسلام يعني لمن الى إلى الى كفار من الهودي والنصارة الى, الى غير اهل اسلام من اسم مثل خاسب ومشرك وظالم وخاطب ونخواه فإنما يعني به الكفر قال ابن عباس كل شيء نتبه الله عز وجل الى غير اهل اسلام من اسم مثل خاسب ومشرك وظالم وخاطب اهل فإنما يعني به الكفر وما نسابه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الزمد كيف هذا الأخر المجد ابن عباس بين الكفر وبين الزمد وأراد الكفر ماذا؟ الكفر الأكبر مخرج من الله وأراد بالزمد الكفر سواء زمد أو صغيرة أو كبيرة ثم قال ما نسابه الله بزمد؟ من الالفاظ واسماء ومصطلحات الصلحات الخاصه مثل قالب طاسق مثل غير هذه الالفاظ في ناد العيد هذه اذا كانت يرد اصلا او انذكر اصلا الاصفار غير غير المتميز من المشركين او عباده الاوثان والاصنام او اليهود والنصارى فانما يرد ايه من المسلمين اما اذا نسبت المسلمين فانما تحمل على الزب هذا مع وجود القرية اما اذا موجود القرية سوف تتمنى القرية فانما نقص هذا المرض معروف الشايد قوله انه اذا نسبت غير المسلمين يرادوا بها ايش قوله تعالى الكاثرون في من انزلك؟ بقول اثناء عباس نفسه: سواء في الساد الاول في اليهوليين او في الساد الثاني في الطريقتين من اليهود لقصة القتيل والزناء بل كاثرون أراد بها العظيم نجد في هذه الآية <تصفيق> كمان في اليهود كمان على مصطبح القائدة التي ذكرى ابن عبداء السنسي ماذا رب الكفر هناك نربي الزن نربي ايه الكفر الأكبر حيث ثانية بقوله سولاكم الغالبون نجد كمان اليهود بتطريق ابن عبداء السنسي فالثاني الاول انشفاج السلح على مصدر الحائدة لفي ذكرات ان الظلم اذا مستبع غير المسهنين يراد به ماذا؟ يراد به الكفر ولا يراد به الزمد الثالثة في قوله فقول هيا سرح يقول انجلك في يوم في اليهود فالثاني الاول او في الثاني على قائد ابن عباس نفسه يراد به الزمد ام الكفر أم الكفر متفرش ابن عبداليا او بصر اهما الناس بل الله جل من هذه الاسناء في باب الوعيد اذا انزلت جداياتا وهذا نبنيه على قيادة ما تطلناها ان السابق نزول يوضح لمراضي المعنى الآية سابق نزول في اليهود اذا يراد الكفر الأكبر في النصارى يراد الكفر الأكبر في غيره نامحنين يراد به الكفر الأكبر في المسلمين ننظر إلى القرينة هذا القرنة الشرعية تذهب إلى الكفر الأكبر ام تذهب إلى الكفر الأزوار ثالثة تصريح ابن عباس اما الكافرون والظالمون والساسكون في تلك الآيات يقصد قضاء لأن أحمد عبدال نفسه والذي رواه لنا كبدي النجوم فالتصال الأول في القصة اليهودية النجوم الزني أو تصال الثاني في قصة طريقتين اليهود في القطير قد يقصد قصريح واضح وشبه تسليم ومغمور ومسؤلاء من تهي وكل محمد إن الله على الحكم الشجاع والثمانيين يقول وقول في أهل الممر هو لبيان كفة الحاكم الذي يخرجه حكمه المخالف عن ملة الاسلامية الشيخ التدلة بطوله يعني الكفات على ان الكفة هنا كفر ايش كفر ادمر تصرح تقال هذه المقولة معناها ان الذي يقع نفسنا فعله الوهود لما قد خرج ايش من الملة الاسلامية وصار ثلاث الدائرة التي, التي تجمع بنام اليهود والمسارة وقوى أسنوات والمشركين هذا التريس الوضع يقول وقول, وقول نجلة في أهل المتابع من هو ببيان فتح الحاكم الذي يخرجه فتحه المخالف عن يمنة هذا الفتحة المتذكرات ابن عباس طريحة وفاصعة للمزال والأعجب من ذلك أن أقوان لا يعرفون من الحاكمية إلا فتح دون تسيرون بها في الأسان رغم أن الكلمة التي أكملت المقصود فيها تحمل أمرين. الامر الاول باق النبأ، باق النبأ لابن عبد الله هذا ما سوف نقر به عند حديثنا عند سند هذه المقولة وأنه يترجح أن المفوض فاو وليس المفوض ابن عبد الله الذي صرح به ابن جريب في تفسير فاو. الارجح هو الذي ابرجها من كلامه في كلام ابن عبدالد والاجه من ذلك ان قاووس نفسه وهذا السياسي بعده وفرجه ابن عدي في كتاب الامان وفرج حول الجانه في تحسين بهذا الكتاب. قاووس نفسه دعوا ثلاثة اثار في تكسير الحجاج ثلاثة اثار في تكسير الحجاج ورغم ذلك هو الذي قال كثم فهذا الواجه الاول هو بعث المجلة لابن عبدال الوجه الثاني أن ابن عباد يتحدث عن موضوع بخلاء تدرامة ما نأكله وهذا ما ستنصره بالتصريف وهذا كما كنا اذا معنا عدم كبير من السحابة فرشه بالأكلين الصريحة الصريحة لان تلك الايات الكلمات انهم انجلت في من لما انجلت اليقود ثم تصريح ابن عبدال لأن الكفر المخطر في هذه الحياة هو الكفر الأجبر بقوله أن ما ذكر من هذه الأسلام كذلك الوعيد إذا أنزره الله عبد في المسلمين بغير المسلمين لذي يحوظه المسارة ومقروم صدنا وحما ذلك المسارة المخطر وما المسلمين لذي هناك أصحينا وإصنع إما على قال ابو كثير ندخل جلب كثير بعد ذلك بعض التاسعين أنه قالوا المكولة. قال وهكذا قال قتادة ومقاشر ابن حيان وابن زيد وغير واحد انها نزلت اليهوديين المزيني جميعا فهذا عدد من المستدعين لفجة هذه المقولة ثم قال قال ابرا ابن عاشد وحزيث ابن عباد وابن عباد وابو نجلز وابو جزل أبو رجاء العطاربي لعكرمة لعبيد, لعبيد الله ابن عبد الله والحسن البصري وغيرهم قالوا نزلت في أهل الكتاب نزلت في من؟ في أهل السبت هذا بالإضافة إلى الصحابة الذين تبقوا وقال, وقال عبد الرزاق عن سفيان السوري عن منصور عن إبراهيل قال نزلت هذه الآيات في بني إبراهيل فقالوا في بني إبراهيل بطارح بمن السفر والكتر الانزر. قال القرطبي في تسيرين سبحانهين ومنها سبعة وثلاثين قال قال ابن مسعود لم هو ابن سعود. وحارب الجليل. قال ابن مسعود والحسن هي عامة. في كل من لم يحكم لما انزر الله من المسلمين واليهود والكثار. هذا قال? والكثار. المسلمين واليهود والكثار. وقفوا الكثار. اضغر اما قال القاتل في مجانب السابق مبحانه قاتل 15 قال فكل من اعتشى وبدل الحكم وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد ظلم وخسق فقد شكر وظلم وخسق وإليه ذهب السجين من الجين التبعيل مجانب الثاني والسلام للتسجين وهو أبتقى إشنا في الضائف ظاهر انتطاب وقف معاري التجين. ما معنى ظاهر التجين. نحن نفرح لحاجة الأول فقال أن ظاهر الله يدل على أن الكفر هو الكفر إيش الكفر هو فقال كل من بدل ففر وظلم وفسر وقال هذا رأي السجيك لأنه ظاهر الكفار فانا من ذلك أن السجيك قال أن الكفر مصطور الكفر الأكبر ليس فقط الكفر وأنه الكفر مزل للكفر وهذا لأنه, لأنه ظاهر الكفار وما نسمعه القاسين بالسجيك ذكره الصبري ونقله عنده ابن الكثير من جيمة الثاني والخارة الصاممة والخمسين قال ابن كافير وقال التجيه ومن لم يحفظ بما أنزل ناصر وليس من كافرون يكون بنولى عز وجل ومن لم يحفظ بما أنزلتوا فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم هو من الكافر okay. وتوافر، وتوافر أقوال هذا سبعين على أن تلك الألف الكلمات من ذلك في سباعين في مما يعني ماذا؟ من السباعين عقب ومنه كما ذكرت في نكتب يعني أن كسره المراض في نكتب مما يراضي أصلاً وبداية أن كسر الأكبر المثلين، لهذا السبب لا جاء فيها عقب؟ مظلم. والعالم فراش انه مختلف فيها الكفر اليهود والنصارى اللي هو معلوم من الضرورة من الكفر الاسبر الممكن يتسلم ثم جاد بعض الثانيين على ذلك فقالوا وهي عامة المسرين كما تصل في, في المسرين وهي كما قال الحسن واجب على المسرين وكما قال السجين فكل من بدأ هو فقد سفر وظلم بمعنى الذي يبدأ الشرعة فقد دخل في مكس الجائرة التي دخل فيها من قبله من؟ اليهود والنصارة والمشركون أي جهود بكلام في تلك القاعدة التي ذكرها المجرين وذكرها السوتي وذكرها محمد صلعب المطيف لان ما ذكره الله عز وجل من اسماء الوعيد في التي مجدنا واريد بها الكشار من اليهود والمكارة والمشركين والمسلمين لانها تُحمل مباركة على السفر الانبار وما ذكروا فيما يتعلق بالمسلمين كان يحمل على الظلم كل ارسلين القريلة على الموارد هذا فهذا كان الوجه قام الجديد تحدثنا فيه ومستدفع ذلك بزيارك حموز الشديد Woodson. ذلك الذي صار فيه قطر ضريبة وضاع فيه الناصر المعين كما حتى نقصر الذين عيدين على مجال الواقع من هارا في منطقه ورا في منطقه ورا في منطقه ورا في علينا ورا في منطقه ورا في منطقه ورا في منطقه ورا في منطقه ورا في منطقه ورا والشد وأجد أعزائيه وأنها حرب لتشويق ذلك الاسم الحبيب إلى قرونه وأنه أول ما يعاد يعاد الثلاثة هذا طبيعة من قضايا العقبات الضغور حول الايمان والسفر متى يثبت من عقد الايمان ومتى يثبت من مرض عقد الايمان مليء مليء مليء مصال بن حزن لفضائح انتظر. ونسى الله عز وجل ان نوصف على من الوزوعي من ومن يعرفون الحق الجل. ولا يعرفون الجل. هو الشريط كما كنا احتاج جيس للقفة من في الناس جروط ان شاء الله نتعرض سيسا من قاطع المستووغة شريطي عارضا عند حتيتنا ان تواسق فيها ولكن اردنا ان نذكر بعض المقبولات ان هذا تلك المخلاك التي لها سلة المسيطة من موضوع الحاكمين قول رحب بحرقه وبحرقه قال لا فرق بين من يعطي الله في أسله الربى مثلا لا فرق بين من يعطي الله في أسله الربى مثلا وبين من يعطي الله في أن يحصل بغير ما أنزر الله لا ترحب بين من يعطي الله بأكل الربا مثلا وبين من يعطي الله بأن يحكم بغير الربا ولو أردنا أن نعلق على ما جاء في هذا الشريط فنقلنا نحتاج لعزة منه لعزة منه واضح في المستقبل. وما في مضمون الشريط أكثر بشفية ومثلتا فقط لكن ما نقفت وهذا الكلام يجب على أصول منك المساواة بين الزم الذي هو أقل الغبا وبين رسال الكفر الذي هو بالإجماع كمسات معنا الذي هو كفر بالإجماع الاستداد والتشريع والحكم بغير ما الله وانتبع الشيخ هنا ما دخلت لا فرق بين من الربع مثلا وبين من يعد الله في أن يحكم بغير ما انزل الله تتكلم عن الحكم بغير ما انزل الله وليس عن ترك الحكم بما انزل الله ولو تكلم عن ترك الحكم بما انزل الله لكانت ففweitة لكانت خفيفة تكلم عن حكم بغير ما انزل الله هي الاستجال والتشريع ثم انفاذ هذا الاستجال والتشريع تساوى بين الزمد المجرد وبين الزمد وهذا لا يجري إلا على اطلاله اما على عصر الخوارج في عدم التفريق بين الزمد وبين الكسر يتاكم على طاقبه بالكسر المترجم لله ويسوق الامور مساقا واحدة، او يجري على كل من المرجع فلا يطرق بين الساع الذي هو كسر بالاجمع وبين الزمد فقصان الله يقع في الصراف من الجانبين سيأخذ بقص من هؤلاء وبقص من هؤلاء وهذا الله أهل سمة الجماع من قول الوصف سيصرقون بين الزم الذي هو ليس قصف وبين الشام المسافر الذي يغطرهم للجماع وكما قلنا ليس مخصفون هو الخالق قال لا يجوز فيها فيه اللحن. لا يجوز سحب هذه الآية قوله تعالى من أنزل الله فولئك متكافئون لا يجوز سحب هذه الآية على أولئك المسلمين على أولئك الذين كتب الآيات أنماهم مسلمين لماذا لا لا يجوز؟ قال لأنهم عن المشركين مثل ما تشير تلك الآية لأنهم أيها المسلمين أيها أولئك الحكام آمنوا بما أنزل الله لكن إيمانهم فقط آمنوا بما الله لك شو فقط يعني الخطأ الذي وقع فيه كلامك تهوين يعني عجيب جدا لكن إيمانهم بما أنزل الله لم يقرن به العمل فقط كل جريب فيه كل ما ارتكبوه المن فقط يلياتوا بالعمل بعد أن يأتوا بالإيمان وهذا يصح الإيمان بدون عمل وهل الإيمان يصم إيمانا بدون عمل ولكن ما أصول المرجاء التي يجري عليها الشيخ والمثال يقول لا يجوز سحب هذه الآية على أولئك المسلمين لأنهم يختلفون على المشركين بأنهم آمنوا بما أنزل الله آمنوا بما أنزل الله وقرر لهم بعقد الإيمان وبحكم الإسلام طب ما هي الجريمة؟ يقول لك الجريمة فقط أنهم لم يقرن هذا الإيمان بعمل أنهم لم يقرم هذا الإيمان بعمل هذا فقط بالجريمة فكأن الإيمان ليس له علاقة أبدا بالعمل ونحن هذا الكلام قصلناه بمبحث مستقبل في دراسة مستقبلة اخدت مننا الوقت الكثير حقيقة بالإيمان ونقلنا الإجماع الذي, الذي نقلناه عن عدد كبير للإيمان سواء في الصدر الأول أو في الصدر وفي العقل الحديث وإن الإجماع منعقد على أن الإيمان عند أهدا السنة الإيمان قول وعمل حقيقة مرشدة حقيقة مرشدة الشيخ أكلكم جريرة فأولان الشيخ أنهم أمنوا ولكن فقط لم يقترن إيمانهم بالعمل يعني كان مسألة بسيطة جدا ثم قال بينما اولئك الكفار الذين عزلت في تلك الايات جحدوا ما انذر الله قلبا وقالبا ما في هذا التقييم قلبا وقالبا نحن قصلنا في ذكر السفر في اليهود التي كفروا به هل وجدنا هذا المعنى؟ هل وجدنا بالله عليكم في رواية ولو ضعيفة انهم جحدوا قلبا وقالبا بل وجدنا انهم عرفوا الحق وكانوا يقولون ان حد الله في الجناه بل كانوا يعتقدون كما قال ابن كثير بنصه كانوا يعتقدون سخط حكم الله وفي نفس الامر يقول ابن كثير وفي نفس الامر كانوا يعتقدون بطلان حكمه اطرون هذه المقولات والرجل جاء ووضع يده على حد الرجل المخطور في السر فكان يعرفون حقا وصدقا ويقينا ان حكم الله في رقاب الذنب هو الرجل بل كانوا يعرفون احكامه الجنة بصورة قبصينية وليس بصورة إجمالية ونحن قلنا لكم الروات التي تجدونها على ذلك وإن هذا الكلام لأنهم جحدوا ما أنزل الله قلبا وقالبا ليس له أي إحارة لا في كتاب ولا في سنة ولا في أصل ولا في كلام لأحد من, من أهل العلم المصدرين يقول جحدوا ما أنزل الله قلبا وقالبا وابن كثير يقول أنهم كانوا يعتقدون شحة حكم الله وفي نفس الأمر كانوا يعتقدون بطلان حكمه وما كان خفرهم الا انه استبدالوا فرع الله بتلك الاراء والاهواء كما صرح ابن كثير في اول تفسيرهم تلك الايام في اول تفسيرهم تلك الايام فلا يجري هذا الا على كلام من وعلى اثور من يقول كذلك واستمع لهذه المقولة التي تتشعر من الابجان والله يقص من الشعر لو الشعر يمثل ولا اتعصر ذلك الورع الزارب يقول لا يوجد عندنا في الشريعة ابدا لا يوجد عندنا في الشريعة أبداً استمع للكلام وشديدي لا يوجد عندنا في الشريعة ابدا نص يصرح ويدل فلا لا واضحة على أن من امن بما أنذر الله لكنه لم يتعال شيئا مما أنذر الله فهذا وكفى ليس عندنا دليل حم الله الشريعة دي كلها من أولها لآخرها دليل في هذه المسألة دليل الشريعة جملتها بجز ان يا سيا القواعد بتفصيلاتها دليل على ان من امن العرب فشيء لا يوجد دليل ابدا في الشريعه على ان الذي يؤمن ثم لا يعمل كفر لا الذي يؤمن ثم لا يعمل اي عمل لو احمد ايمان بل وان قال هو يراقب الامور ويشهد عليه الانصار كانوا لا يوجد ابدا في الشريعة دليل واحد على ان الذي يؤمن ولا يعمل كفر الله. ونحن نخل الإجماع الإجماع من كلام سميع على كفر من هذا حال على كفر من هذا حال وصفته بل مساحة الإسلام ثمية كلام شديد والله في من يقول هذه المقولة والذي شاء يرجع له فلينظر في مجموع الفتاة في المجلد السدى فطحة مئتين اتصال وفي مساء الله تقال لأجبط القلال التي نقلع عن إمامة بن حبل كلام أشد في من يقول هذه المقولة ويتبنى وكفى أن هذه المقولة منه ما قولك من؟ ما قولك جاهد من خطوانك ما قولك جاهد